نسالك يا من هو الله الذي لا اله الا الله لا اله الا الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار بالقهار الوهاب الرسام الفتاح العليم ثابت قلب باسط الخاطف القراصع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل الله कै अलमा अब्दुल साल